بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم الفتات حتى تركم المقابل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو علم اللقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اللقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم